بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده كتاب ولم يجعل له عوجا قيما ينذر بثمن شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا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 فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض ذينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرذا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 ثمَّ بَعثْنَا هُمْ لَعْلَمَ أَنْ يُرْجِزْ بَيْنِ أحصان مَا لَبِثُوا أَمَدَّ نَحْنُ نَخُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ نَحْنُ نَخُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزَدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا وربطنا على قلوبهم إثقامو فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندع ومن دونه إله لن ندع ومن دونه إله لقد قلنا إذا شططا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 وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إلَّا اللَّهَ فَأُوْلَـئِكَ إلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِنْ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 فاليوم ظر أيها أذكى طعاماً فليأتكم برزق منه ولا يتلطف ولا يشعرن بكم أحداً إنهم إِيَّاضَر إن عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم وَلَمْ تفلحوا إِذًا إِلَّا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَ عَلَيْهِمْ لِيَأْلَمُوا أن وعد الله حق وأن الثاعة لا ريب فيها وأن الثاعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا فقالوا بنو عليهم بنيان ربهم أعلم بهم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 ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهدياني ربي باقرب من هذا رشدا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 ولا تطع من اوفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر اننا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وَإِنَّ الَّذِي يَتَغِيثُ يُغَاثُ بِمَا إِن كَلْمُهْلِيَسُ الْوُجُوهُ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أثائر من ذهب ويلبسون فيها بنصر من سندس واستبرق متكئين فيها متكئين فيها على الأراقي.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 وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر من كمانا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الثا تقايمته ونأرددت إلى ربي لأجبا خيرا منها من قلبه. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي, أكفرت بالذي خلقك؟ أكفرت خَلَقَكَ مِنْ من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا.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 أو يصبح ماءها غورا فلن تتطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروسها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا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 وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الْدُنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُمْ إِلَى السَّمَايِ بِهِ نَبَاتٌ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَهَا شِيمَةً فَأَخْتَلَقْتُ بِهِ نَبَاتٌ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَهَا شِيمَةً تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا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 بل زعمتم اننا نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة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 فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَتَقَاعَسَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضللين عضدا ويوم يقولن آذوا شركائ الذين زعمتم فدعوه فلن يستجيبوا لهم وجعل ما بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن ناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدنا وما من عن لا تأييؤمنوا إِذْ جَاءَهُمُ النُّهُدَ وَيَسْتَوْفِرُ رَبَّهُمْ إِلَّا أَمْ تَأْتِيَهُمْ إِلَّا أَمْ تَأْتِيَهُمْ صُنْتُ الْأَوْلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُضُوا وما نُرْسِ النُّرْسَى إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ويجال الذين كفروا بالباطل يدحضوا به الحق واتخذوا آياته وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونفي ما قدمت يداه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 بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظنموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبرغ مجمع البحرين أو أنضي حقبا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوَتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ ثَرَبًا فَلَمَّا جَاوَذَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِي مَغْدَارًا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ تَفَرِّنَا هَذَا أَنَا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 حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقر إنك لم تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نفيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا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 فأو طلقوا حتى إذا أتيا أهل قرية استقعما أهلها فأبو أي يضيفهما فوجد فيها فوجد فيها جدارا يريد أي يقضف فأقاما قال لو شئت لتخذت عليه أجرا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 وأما الجذاب فكان لغلا مين مين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغاه أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري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 حتى إذا فاوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آثوا لي أفرغ عليه قطرا فما اختاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي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 ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الدوس نزلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الدوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حودا. قل لو كان البحر مذذاك لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مذذا.